شوية؟ هل حاسفين ان الصوت عالي؟ نوطيه شوية؟ طيب ممتاز اذا الموضوعنا النهاردة عن الروح القدس ولحباء المباركين اللي بيحطوا معي على التكست الآيات ياريت برضو يساعدوني انا ساقرأ من الاصحاح الثاني من سفر التكوين وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنسه نثمت حياة فصار آدم نفسا حية ثاني الآية دي الآية دي يا إخوة هي مفتاح علاقة الإنسان بالله حنشوف إزاي ثاني وَجَبَلَ الْرَبُ الْإِلَهُ آدَمَ تُرَابًا من الْأَرْضِ وَنَسَخَ فِي أَنْسِهِ نَسَمَتْ حَيَاتٍ فَصَارَ آدَمُ نَفْسًا حَيَّةً ليه الاية دي هي بداية او مفتاح العلاقة بين الإنسان وبين الرب الإله ليه الاية دي بالذات؟ لأنه في حقيقة الأمر الآية دي بتقول لنا إنه الإنسان خليقة تختلف عن كل المخلوقات نقرأ في الأصحاح الأول لما أراد الرب الإله إنه يخلق عالم البحار نقرأ في الأفحاح الأول من سفر التكوين الآية 20 وقال الله لطفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطر طير سوق الأرض على وجه جلد السماء مجرد أمر وحينما أراد أن يخلق الكائنات الأرضية وقال الله في الآية 24 لتخرج الأرض زوات أنفس حية لكن عند الإنسان لا الموضوع مختلف لأن الآن سيظهر إلى الوجود سيخرج إلى العالم كائن جديد مميز كيف سيتميز هذا الكائن أني سأنفخ بذاتي روح الحياة في أنسه فأجعله مميزا عن كل الكائنات بدون استثناء كائن واحد ومنذ ذلك التاريخ يا إخوة منذ ذلك الوقت أصبح الإنسان بطبيعته منجزد إلى الله منجزد إلى أصله منجزد إلى خالقه منجزد إلى الفم الذي نفخ روحه لأن كل الكائنات من الأرض وإلى الأرض ولكن الإنسان من الأرض ولكن ليس فقط ترابا وإنما روح حياة نفخ الرب الإله في أنفه نسمة حياة فصار آدم من هذه النسمة نفس الحياة تعلق الإنسان بالله تعلق الإنسان بخالقه تعلق الإنسان بمنبع وأصله وأصبح في الإنسان هذه القوة الروحية التي دائما تشده عاليا نحو السماء إلى أصله والجسد يشده إلى الأرض لأنه من الأرض وإلى الأرض يعود بينما الروح من السماء وإلى السماء تعود أصبح في الإنسان هذه الترتيبة العجيبة الرائعة فهو كائن أرضي سماوي هو كان أرضي ولكنه كائن سماوي أيضا بل أصبح الإنسان في مرتبة خاصة بعد الصليب وبعد القيامة أصبح في مرتبة أعلى من الملائكة لماذا؟ لأن الكتاب المقدس يقول عن الملائكة الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهب نار فالملائكة مصنوعين ولم ينفخ الرب الإله الروح في الملاك والكاروب نقرأ عنه في الكتاب المقدس تغمت الكاروبين حاملة لله بينما الإنسان اسمعوا ما الذي يقوله الوحيد الإلهي ألستم تعلمون أنكم هياك الله وروح الله ساكن فيكم فأصبح الإنسان متميز بسبنة روح الله فيه فما عاد يحمل الله كالكاربين لا ولكن أعظم من ذلك الله يسكن فينا إذن لم يعد الإنسان مجرد ترعب وإنما نفخة القدير فيه وليس ذلك فقط وإنما يحل روح الله على الإنسان منذ أن خلق وكان آدم يتكلم مع الله قبل الخطيئة وبعدها أيضا لقد كان روح الله يعمل في الإنسان إذن أنت عزيزي أنت أختي المباركة نحن كائنات مميزة نحن كائنات تختلف عن كل كائن في الوجود وفي السماء وعلى الأرض لأن القدير يسكن فينا بروحه القدوس أنا حقيقة لا أجد لا أجد كلمات تعبر عن فرحتي عن شكري للإله الذي في عظمته ارتضى أن يسكن قلبي أنا كإنسان كبشر ولذلك أعطيه هذا القلب إلى سيدي وملكي الذي قال يبني أعطني قلبك والتلاحظ عيناك طرقي أشكرك أيها السيد أشكرك أيها الملك يا من أنت عظيم في اقتضائك عظيم في عنايتك عظيم في عملك فينا أنك ارتضيت وأنت العالي العلي القدوس الذي خلق الكون أن تسكن في أحشائي أنا التراب واللا شيء لتصنع مني قيمة جديدة لتصنع مني كائن جديد يحيى الله فيه شايفيني أخوة الرقيء في عقيدة الكتاب المقدس الرقي في عقيدة الكتاب المقدس أنك تفرح بأن الإله يتكن فيه كنت مرة أقرأ ووجدت عدة أنواع من البشر واحد يقول معايا أنتوا يا شباب عشان نسمع الأقوال دي أنا قرأت الأقوال دي الصراحة وعاجبتني جدا هل انتوا معايا؟ انا معنديش التكست ويف قدامي هل انتوا معايا يا اخوة؟ هل انا عندي صوت؟ طيب اعرفت ان انا عندي صوت بس مش عارش ليه الا طيب التكست الان اشتغل اوكي اوكي نشكر الله انا مضطر ان انا اقصل اللستة عندي لانه عدد الرسائل اللي توصل كثير اشكركم اشكركم جزيلا الشكر قرأت مرة واحد يقول وجدت عدة انواع من الناس منهم من يقول لا الله وإنما أنا ونوع آخر يقول أنا والله ونوع آخر يقول الله وأنا والنوع الرائع يقول لا أنا بل الله تاني تاني الأولي الأنواع هذه واحد يقول لا الله بل انا انا مساعد بالله ده انا و بس مفيش غيري مساعد ربنا لا الله وانما انا واحد يعني شوية افضل منه يقول يقول الله يقول انا والله بيجد النفس في الاول ماشي الله موجود بس انا في الاول انا والله وحتاني أفضل شوية يقدم الله فيقول الله وأنا الله وأنا إنما المسيحي يقول لا أنا بل المسيح يحيى فيه لا أنا ماذا أنا مليش مليش كيان أمام كيان الله لا أنا بل المسيح يحيا فيه يبقى واحد يقول لا المسيح وإنما أنا والتاني يقول أنا والمسيح والتاني يقول المسيح وأنا والآخر يقول لا أنا بل المسيح يحيا فيه هذه هي حياتنا كمسيحيين من خلال عمل روح الله حلق الدوث فينا سأقرأ جزئية من بسارة القديس يحنس الطافر من الآية واحد يقول الرب يسوع المسيح لسان الحياة قد كلمتكم بهذا لكي لا تعصروا سيخرجونكم من المجانع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله يفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني خلوا بعلكم من الكلام لم يعرفوا الآب ما يعرفوش ربنا اللي كل شيء بيقولوا الله الله ما يعرفوش ربنا لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تنضي لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن, لا إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى ذر وعلى دينونة أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون به وأما على ذر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دينا هذه الكلمات قالها الرب يسوع المسيح وهي تهمنا حينما نتكلم عن الروح القدس لأن المسيح له كل المجد يتكلم هنا عن الروح القدس ويتكلم هنا عن عمل الروح القدس في حياتنا وفي حياة الكنيسة لاحظوا هذا الأفحاح بدأ الرب يسوع بعرض الآلام التي ستواجه الكنيسة أنهم سيخرجونكم من المجانع ساعة يأتي يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله قربان يتقرب به إلى الله وهذا نسمع في عقائد موجودة اليوم كرهك يتقرب به إلى الله حينما يبغبك يتقرب إلى الله حينما يقتلك يتقرب بذلك إلى الله فقربانه هو أن يضطهدك وأن يقتلك وأن يخرجك ويسجنك إلى آخره وسيطعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ففي البداية بدأ الرب يسوع المسيح هذه الكلمات بالآلام التي ستواجهنا كمسيحيين ولكن في قد الأضحاح نجد الشفاء ثم في نهاية الأصحاح نجد العزاء في الروح القدس المعذي وبنامة الرب يسوع في اليوم والاسبوع القادم وربما حلقتين ثلاثة أربعة فيما بعد سيكون موضوعنا عن الروح القدس الذي هو روح الرب الإله الآن نناقش ما قرأناه واحدة واحدة قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا سيخرجونكم من المجانع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله وتفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم فهنا المسيح له كل المجد قصد أن يتكلم بهذه الكلمات وقال انا أتكلم بهذه الكلمات المؤلمة لكي لا تعصروا لكي لا تعصروا حتى إذا جاء الصهاد حتى إذا جاء ألم لا تعثروا لا تضعفوا لا تعتقدوا أنها النهاية لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل خافوا من الذي له المقدرة على أن يلقي الجسد والروح كلاهما في جهنم فقفض المسيح أن يبدأ بهذا التعبير وقال لكي لا تعثروا وطبيعة الاضطهاب إيه مركزة في هذه الكلمة طبيعة الاطهض في هذه الكلمة فيها يظن كل من يقتلكم هل القاتل إنسان شجاع؟ هل القاتل انسان قوي؟ لو أن القاتل شجاعا وقويا لما قتل لكن لأنه خائف مرتبك مرتجس يرتعب أمام ملكوت المسيح الذي يمتد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا أمام هذا الملكوت يرتعد أمام هذا الملكوت يرتجف وبالتالي يضطر أن يمد يده يضطر أن يحارب كنيسة المسيح ولذلك طبيعة الإضطهاد هنا قالها المسيح يقتلكم أما الباعث على الإضطهاد بتضطهدني ليه لماذا تقتلني شوفوا الكارثه الكارثه وتفعلون هذا بكم المسيح بيعملوا بكم كده ليه يا رب عشان يقدم قربان لله ما ابغى هذا القربان ما ابغى هذا الاله الذي ينتظر دمي قربانا هل هذا إله الذي تقرب له دمي وروحي وحياتي قربانا إذن الباعث على الاضطهاب قربان لله والدافع الذي يدفع تقديم هذا القربان وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني على سن بيعرفونيش ولا بيعرفوا أبي لم يعرفوا الآب مش كل واحد يقول الله الله معناه بيعرف الله لو كنتم أولاد إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم لو كنتم أولاد الله لعملتم وصايا الله ولكن لأنكم من أبي هو إبليس كما قال المسيح أنتم من أب هو إبليس وأعمال أبيكم تريدوا أن تعملوا قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني قلته لكم فالمسيح يقول تسلحوا بالسلام والصدر وأنا قلت لكم هذا الكلام الآن حتى إذا حدثت تذكرون أني قلته لكم فالسلام هذا يؤدي إلى سلام في قلوبكم سلام الضمير سلام في القلب يكون لكم شجاعة ثم ننتقل إلى الآية 5 حطونا الآية 5 كذا لو سمحت وأما الآن فأنا ماضل إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تنضي والآية 6 لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم يعني الكلام ده انا ماضي إلى الذي أرسلني ما ولا واحد فيكم بيسألني رايح فيه هذا الحزن ملأ قلوبكم إلى هذه الدرجة هل الخوف ملأ قلوبكم إلى درجة أنكم لا تسألوني إلى أين أنضيتم؟ وأما الآن فأنا ماضي إلى الذي أنسلني أما الآن نقطة انتقال جديدة ما في شوال واحد سألني أين تنضي؟ ألهاهم الحزن يا إخوة لم يعطيهم الحزن فرصة ليعرفوا الحقيقة ملأ الحزن قلوبهم عايز أقول لكم حاجة أحياناً بننشغل بيها مين الصاحي معايا كده يكتب لي سبعة شوف الناس صاحي معايا مين صاحي معايا يكتب لي سبعة أحياناً أحياناً يشغلنا عدو الخير بأوراق البستان الصفراء تدخل البستان حياتك كده وتبص على كل الأشجار بتاعتك تلاقي كل الأشجار صفراء إيه يا رب إيه يا حاطر ليه رب كل أسجاري صفراء ويهمس في أذنك صوت الرب يقول لك أنت مشو أخد بالك ما هي صفراء عشان مليانة بالثمار فحينما تمتلئ الأسجار بالثمار طبيعي يكون الأوراق صفراء لا تحزن احيانا ننشغل بالأمور الضعيفة فينا وننسى أننا نحمل ثمار قوية انا النهاردة عايز عايز كل واحد فينا يصحى لأمر هام جدا عايز كل واحد فينا يصحى لأمر هام جدا عايز كل واحد فينا دلوقتي وإحنا موجودين تعالوا نعدد البركات الموجودة في حياتنا اللي محروم منها ملايين مش آلاف ملايين الناس في العالم اليوم دلوقتي تعالوا نشوف عندك مخ بتفكر كام مليون واحد مجنون في العالم نشكر الله ان عقلك بيعمل عندك عيون بتشوف بيها مش كده نشكر الله في كام اعمى في العالم لا يرى عندك اذن بتسمع بيها صح نشكر الله في كام واحد اصم في العالم لا يسمع عندك لسان بتتكلم بيه اشكر الله كم واحد اخرس لا ينطق لا يتكلم عندك رجلين بتمشي بيها اشكر الله كم مقعد في العالم ليس له قدمين تحب اواصل مستعد اواصل لماذا نرى فقط الاوراق الصفراء في بستان حياتنا ولا نرى السمار لقد منع الحزن قلوبكم هذا كلام المسيح في هذا الأصحاح حينما يملأ الحزن القلب لا يعطي فرصة للشكر يا إخوة وأنا لا أقصد الحزن على شخص فقد او لا أنا أقصد الحزن على أننا انا مش زيتلان أنا ما عنديش انا مش عارف أشكر حينما ننظر إلى الأوراق الصفراء التي في حياتنا ننسى السمار التي تحملها الأشجار لا تعطوا فرصة لعدو الخير لكي ما ينسيكم البركات التي تتمتعون بها خلينا أولك حاجة ثانية أنا سمعتها وأعجبتني كتير خالص خالص كنت بساهد برنامج عن الدول الفقيرة جدا في العالم فقيرة جدا جدا كنت أرى أحلام الناس هناك كان كل شخص كذا بيأخبر مايك وبيفأل انت إيه حلمك إيه الحلم بتاعك كانت أحلام هؤلاء هي الفضلات التي نرقيها يا إخوة كانت أحلام هؤلاء هي الفضلات التي نرقيها نحن خليني أفسر لك أكتر واحد قال انا حلمي وكان شخص كبير يعني عمره 26 سنه 26 سنه حلمه ايه انا حلمي كل حلمي ان يكون عندي عجله عشان اوصل بيها من القريه للشغل ده اكثر ما اتمنى عجله مش عارف يجيب عجله تخيل انت ممكن العجله دي مركونه عندك في الجراج ولا عندك عجلتين ثلاثه لان العجله دي مش ما هيش حلم بالنسبه لك كثير من الذي في يدك هو أحلام للآخرين اكتبوا لي العباره دي كثير من الأمور التي في أيدينا هي أحلام للآخرين اللي فاهمني يكتب لي سبعة اللي فاهمني يكتب لي سبعة كثير من الأمور الموجودة في يدك كثير مما تمتلك يعتبر حلم بالنسبة الناس راديو راديو فواحد قال لنا حلم يكون عند راديو بتصدقوا بتصدقوا يا أخوة ده حلمه حلمه يكون عنده راديو حلمه يكون عنده عجلة فكثير من الأمور التي في أيدينا هي أحلام للآخرين نعم لا تجعل الحزن يملأ قلبك لأنه حينما يمتلئ قلبك بالحزن لا تستطيع أن ترى بركات الرب في حياتك هذا ما حدث مع التلاميذ في هذا الأصحاح كان لهم المسيح وأما الآن فأنا ماضي إلى الذي أرسلني جزئية هامة جدا ولم يسأل أحد أين تنضي حتى المسيح قال لهم وليس أحد منكم يسألني أين تنضي لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم ملأ الحزن قلوبكم ياريتني فكر في الجزئية دي كنت مرة أقرأ لأحد رجال الله قال هذه العبارة تزمرت حينما رأيت نفسي حاف القدمين تزمرت لما رأيت نفسي حافي القدمين ولكني شكرت الRب الأكثر حينما رأيت آخر بلا قدمين دي تزمرت حينما رأيت نفسي حافي القدمين ولكني شكرت الRب الأكثر حينما رأيت آخر بلا قدمين أرجوك النهارد أتفكر إنه لثئذة حلم الناس كتيرا موجودة ما تخليش الحزن يملأ قلبك لأنك لا تمتلك هذا وهذا وهذا تلوبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم أنتقل إلى جزئية أخرى الآية السبعة لكني أقول لكم الحق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 ما هو الخير المقصود هنا؟ الحق إنه خير لكم الخير هو الروح القدس حلو الروح الله فينا في الإيمان والمحبة تسديعنا على إتمام الخدمة إن لم أنطلق لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد أرسله إليكم الخير الأعظم المسيح يرسل روح الله المسيح هو الله أنا أرسله إليكم فمن يقول أن المعذي شخص آخر يؤمن أن المسيح هو الذي يرسل الأخير أنا الذي أرسله المسيح يرسل روحه القدوس الروح القدس هو روح الحياة المسيح هو الذي يرسل الروح روح الله القدوس إن ذهقت أرسله أنا أرسله إليكم أنا صاحب السلطان أنا الذي أرسل والمسيح أرسل روحه القدوس حينما صعد إلى السماوات وبعد عشر أيام من صعوده حل الروح القدس على الكنيسة حل الروح القدس على الإنسان ليس حلول وقتي ولكن حلول سكنة ليسكن روح الله فينا إلى الأبد أيها الأحباء هذه أعظم تجربه اختبرها الإنسان في حياته ليس هناك تجربة أعظم من هذه عرفها الإنسان على مدار التاريخ أن يسكن الله فيه بروحه القدس ما فيش ما اختبار أحلى من كده ما فيش اختبار اختبار الإنسان أعظم من أنه الله يحيى فيه مش لسه لسه بعدين هنروح لسه ما. لا واحنا هنا الآن يحيى الله بروحه فيك وأعتقد عشرات الناس هنا مئات الناس هنا موجودين معنا الآن اختبروا هذا الاختبار الرائع حياة ممتلئة نعمة حياة روح الله القدوس يحيا فينا روح الله القدوس يحيا فينا لكن هناك سؤال هام جدا من الذي أعطانا هذه الإمكانية ليخيى روح فينا كفارة المسيح دماء المسيح حينما صُرِد المسيح على الطريق أيها الأحباء حينما صُرِد المسيح له كل المجد على الصريق حينما أريقَت دماءَه السمينة الغالية على عوب الصريق حينما تفكَ دمَه الزكي الطاهر كفرة عن العالم كله دماء المسيح كفرت عنا جميعا ويقول الكتاب المقدس الوحي الالهي انتم الذين قد عتمدتم بالمسيح قد لبثتم المسيح من اللي بيحب يسكر ربنا ها هركز على الحتة دي مين اللي يحب الله؟ كلنا عايزين نذكر ربنا بصراحة كلنا عايزين نذكر ربنا كلنا لانه دي نعمة مهما فكرت فيها هتلاقي نفسك عاجز عن تقديم كلمة شكر امام الضغط نحن محكم علينا بالموت الابدي امام عدالة الاله كلنا محكم علينا بالموت ولكن في فداء المسيح في فريط المسيح فهنا هذا الحكم اعطينا حوى جديدة في المسيح مولودين من جديد في المسيح مولودين من جديد في المسيح الحوى الأولى المحكومة أيها بالموت ماتت في المسيح ولكن الآن لنا حوى جديدة في شخص المسيح الحوى الأولى انتهت في موت المسيح في الصريب وفي الصريب والقيامة الآن حياة جديدة نأخذها في شقف المسيح له كل المجد ففي المسيح أن تركه مطالبا بالموت ثاني الجزئية دي لأنها مهمة جدا أمام حضارة الله نحن كلنا محكم علينا بالموت أمام حضارة الله الكل محكم عليه بالموت الأبدي لأن الكتاب يقول أجرس الخطيئة هي موت من الذي فعله المسيح من الذي فعله المسيح المسيح جاء وأخذ طبيعتنا المحكومة عليها بالموت الطبيعة البسرية جاء هذه الطبيعة البسرية تموت ثم بعد ذلك قام من الموت وانتصر على الموت لحسابنا لأنه قام في طبيعتنا البشرية أيضا فحياتنا الأولى المحكومة عليها بالموت ماتت في موت المتيح والآن في قيامة المتيح نحن في جدة الحياة الحياة الأولى المحكومة عليها بالموت ماتت مع المتيح لذلك يقول الوحي الإلهي مع المسيح صمد فأحيى لا أنا بل المسيح يحيى فيه مع المسيح قمت مع المسيح موت مع المسيح دفنت مع المسيح قمت من بين الأموات فالحياة القديمة التي كان مطالب يطالب العفل الإلهي فيها يطالبنا بالموت ماتت هذه الطبيعة في المسيح والآن نحن خليقة جديدة في جسد المسيح اللي بيصدق الكلام ده يكتب 7 اللي مصدق الكلام ده يكتب طرحه انه خليقة جديدة في المسيح انه مخلوق من جديد في جسد المسيح وان حياتي الاولى انتهت الحياه الاولى ماتت في المسيح ولكني الان لست مطالبا بالموت لان المسيح قد دفع الثمن لأن المسيح ناب عني ودفع الموت الذي كنت أنا مطالب به إذن أيها الأحباء أرسل المسيح روحه القدوس على الكنيسة ليس لأننا نستحق هذا الأمر ولكن الذي يعطينا هذا الاستحقاب قفارة المسيح دماء المسيح التي بذلها عصريه أعطانا أن اتحقق أن ندعى أولاد الله أي المؤمنون بإسمه الذين ولدوا ليس من دن ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله ولدوا نشكرك يا سيد نشكرك أيها الآب السماوي لأنك أعطيتنا حياة جديدة في شخصة المبارك كان محكوم علينا بالموت الأبدي وأنت أعطيتنا حياة جديدة في طريبك في قيامتك نشكرك لأنك حينما قمت سحقت الموت سحقت الموت بموتك وبقيامتك أعطيتنا حياة جديدة درنا فيك أيها الفادي نحن أبرار في سقفك نحن كاملين في سقفك أيها الكامل نحن عن في شخصك أيها النقي نحن كاملين فيك ولسنا بعيدا عنك ومن هنا أقول للأحباء الذين لم يعرفوا المسيح بعد محكوم عليكم بالموت الأبدي محكوم عليكم بالموت الأبدي كل الذين يرفضون صداء المسيح وطريب المسيح وكفوحة المسيح أنت إلى الآن أمام العادانة الإلهية مطالب بالموت الأبدي محكوم على رجب الموت لأنك لم تقبل خطة الله في المسيح وكفارة ونيابة عنك إذن شكرا للرب يسوع المسيح الذي أنار لنا الخلود وبداية أنار لنا الحياة هنا وعطان استنارة داخلية لنعرف لنقدم له الحياة بجملتها لنقدم له العمر بأكمله نفكر الرب يسوع من أجل كل هذه البركات إذن المسيح قال للتلاميذ أنه خير لهم أن ينطلق حتى يرسل المعزي الروح القدس البارقليت وحينما طائب المسيح إلى السماوات بعد عصرة أيام فقط حل الفارقليس الروح القدس على التلاميذ على الكنيسة كواب المسيح لأنهم اغتفلوا في دم المسيح وحينما اغتفلوا في دم الفادي حينما اغتفلوا في دم المسيح صار كل واحد فيهم إيناء مقدس لحل روح الله فيه وهذا ما يحدث في الكنيسة إلى اليوم وما حدث معنا ومع أجدادنا وأبائنا الذين آمنوا بكفارة المسيح وصلبه والآن أيها الأحباء ما عدنا لأنفسنا ولكننا اشترينا بثمن فمعه كل واحد فينا النفس ولكن نحن للذي اشترانا بدمه شخص المسيح له كل المجد الذي اشهرنا من كل لسان وقبيلة وأمة وشعر ليجعلنا أمة مقدسة كهنوت ملوكي هذا ضعب المسيح لأننا نقدم عجول شفاة وتتبيح معترفة أمام شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد هذا مدخل إلى موضوعاتنا القادمة عن الروح القدس أحبائي هذا مدخل عن الروح القدس وبنعمة الرب سأكمل في المرات القادمة عن الروح القدس المعذي الفارقليف أيضا في الآية من الآية 8 إلى الآية 11 لأن كلام المسيح هنا له معنى خاص ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى زينونة هذا الكلام رائع جدا وفي كلام المسيح في هذه الجزئية أخبار مفرحة وطاوة هامة وحياة نحياها مع شخص المسيح له كل المجد أحباء المباركين أنا بذكركم من أجل حضوركم بذكركم من أجل محبتكم وبقاءكم معنا بذكر الأحباء الأدنس لدوني فرصة أن أتكلم في وجودهم أحباء مباركين بذكر ال الأحباب اللي بتعبوا معنا في التسجيل الأخ روماني والأخ ضلدمائير والأخ فشيشة والأخ بطرس السرياني والأخ أظامينا والأخ فشيشة وبذكر الرابعة طوال المسيح أولا وأخيرا لأنه يعطينا دائما كلمة عند استتاح الفم بذكر أيضا ولا أنسى من بدأ موضوع المحاضرات على البالتوك أخونا المبارك only مرفوع دائما في صلواتنا بذكر كل واحد فيكم وطالب دائما أنكم تضعونا في صلواتكم لأنه بدون صلاة لا يوجد خدمة على الاطلاق اسمحوا لي مجددا أرحب بأخي وأستاذي المبارك الأخ رشيد عدا بوجودك معنا وكلنا من شوق إلى محاضراتك التي سنتعلم منها الكثير اسمحوا لي أيضا أن أرحب بالأخ تي, تي شون بي أهلا مرحب بيك وأنا سعيد أنك موجود معنا النهاردة وأنت عبرت إلى الآن 80% أنا سمعتك بارح أعتقد أنك قطعت من المشوار 80% وتبقى لك 20% نصلي إلى الرب إنه يكمل معك ما قد بدأ وبشكر كل الأحباء الموجودين الرب يبارك حياتكم جميعا ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير تذكرون دانو في صلواتكم شكرا لك اخي المبارك سيلو باتير تفضل المايك معك